يا أيها تغير آبت الله حق فقاته ولا نوكن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس تغيركم الذي فرغكم من نفس واحدة وفرغ منها زوجها وبث من هنا رجالا كثيرا ورساءا فاستقوا الله الذي تساءلونه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من الامور المتفق عليها بين العقلاء ان اؤمن بالله واليوم الاخر له حرمه الله سبحانه حرمه عظيمه لا يجوز التعدي عليها. اللهم انا افضل عظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكثر تجمع اسلامي زمن بعثه الا وهو حجة وداع فقد جاء فيها مصرحا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا كما صح الخطر عن الصادق المصحوب صلى الله عليه وسلم انه قال كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعظه حرم الاسلام ادنى شيء يمس بالمؤمن ويزيد فحرم الغيبه والنميمه وسائر افات اللسان حفاظا على عرضه وحرم السرقه بانواعها حفاظا على ماله وحرم ضرب الوجه وجرحه وسفك دمه حفاظا على دمه ونفسه وحرم الزنا حفاظا على نسبه وحرم الخمر حفاظا على عقله بل حرم ان من ذلك وهو ان يروع المسلم امواله وذلك باخذ متاعه في أو او سواك او لعب او لعب من اجل ترويعه وتخويفه ولو كان ذلك مزاحا ولعبا وذلك كله حتى يبين الاسلام مكانه المسلم عند الله سبحانه كان ابن عمر يطرده بالكعبه يوما وهو يقول ما اعظمك وما اعظم حرفتك ولا عند الله اعظم حرفه منك يرضاه جبار سبحانه وتعالى ويعين حرفه على من اذى مؤمنا سقيا كان لله وهيا قال سبحانه في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد امنته بالحرب وبلغ الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لحرمه المؤمن انه نهى عن الجلوس على قبر المؤمن اسم يابي داود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لان يجلس احدكم على جمره فتخمص الى جلده الحق اليه من ان يجلس على قبر مؤمن وبلغت بحرمة المؤمن وبلغت حرمه مؤمن عند إن الله ان حرم كسر عظم المؤمن وممينه وجعل ذلك مثل كسره وهو حي في الوجه واليد فعند مسل مسلم ميت مسلم ينبغي أن يكون الغاز رفيقا لطيفا رحيما لمجيده وكذلك في حظر القرور لعظم نفس مؤمنة عند الله فقد جعل الله سبحانه وتعالى الناس كلهم كنفس واحدة قال الله سبحانه ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تأكل أموال بينكم بالباطل وقال ولا تنفذوا أنفسكم يعني ولا تنفذوا غيركم وقال سبحانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا يعني بغيرهم خيرا وصح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله مفد المؤمنين في تواجدهم والدعاطفهم وتراحمهم مثال الجسد الواحد اذا اشتكى منه عقرا تداعى له سائر الجسد بالشهر والحمار اذا عرفتم هذا فاعلموا ان اعظم شيء يؤثى به المؤمن قتله وشك دمه فهي كبيره من الكبائر الموبقات كلها من صفات اليهود الذين يسعون في الارض فسادا ويوكلون الفتنه والشروب بين الناس ويشعلونها كلما اوقدوا نارا في الحرب الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين كلكم يعلم كفاره القتل الخطا مع انه قتل خطا ولكن كفارته غليظه مئه من ألف او الف من شأت, شات من الغنم وتحرير رقبه المؤمنه فان لم يذبح رقبه مؤمنا فصيام شهرين متتابعين توبه من الله عارضهم سبحانه في سوره النساء وما كان لكم ان يقتل مؤمنا الا ظالما ومن قاتله من الخضر فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسدده الى أهله إلا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو من له وهو مؤمن فتحرير رقبه المؤمنه ان كان هذا الميت مؤمنا واولياؤه من الكفار ففيه تحرير رقبه المؤمنه وان كان من قوم بينهم وبينهم افاقه كاهل ذمه من اليهود والنصارى والمعاهدين والمستامرين فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه المؤمنه اذا كان هذا الامر في شأن القتل الخطا فكيف بقتل مؤمن عمدا قال الله سبحانه ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له جهنم، وأعد له عذاباً عظيماً إذا قتل الانسان معاهدا أو ذميا كيهودي ونصراني يعيش في بلد الإسلام مقابل دفع جزية أو المستأمن أو المستأمن الذي دخل أرض الإسلام بأمان هؤلاء كلهم من الأنفذ المعصومه لا يجوز قتلهم في حال من الأحوال بل بلغ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حرم الجنة على من هذا بعده في أن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه فكيف بمؤمن الموحد الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ان المؤمن لا يزال في فسحة من دين وعب الله وعبد الله ورحمته ما لم يقتل نفسا معصوما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وأخبر الله سبحانه وتعالى ان قتل النفس الواحده بغير حق كقتل الناس كلهم جميعا وان من احياها فكانما احيا الناس جميعا وهو المسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا زوال الدنيا لابهاء الدنيا اهون عند الله من قتل نفس مؤمنا وقال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم واصابوا به لعلكم تعملون يا جهاد الامر العظيم شرع الله القصاص في الإسلام فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في البجة أنشه بالذر والعبد بالعبد والنسى بالنسى فمن عُفِيَ لهم من أخيه شيء ستباه بالمعروف وأناه إليه الإسلام ذلك تنفيكم من ربكم ورحمة فمن احتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياته يا أولي الأذباب العدد من التقوين رجل إلى أمير المؤمنين عمر وقد قتل ضيلةً قد قتل خداعاً أمسكه شخص وقتله آخر فقال امير المؤمنين عمر والله لو اجتمع عليه أهل صدعاء كلهم لقتلتهم به وفي الصحيحين عديد عليه مسعود الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال أول ما يوضى بين الناس يوم القيامه في الدماء في القتل يجيب المقتول متعلقا بالقاتل اخذا راسه بيده الاخرى فيقول يا رب سموا فيما قتلني قال فيقول قتلته لتكون العزه لك ويجب اخر فيقول رب سدها ما فيم قتلني قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان فيقول الله سبحانه فإنها ليست له فيقوم باثمه قال فيهوي في النار سبعين خريفا وهو أحمد احمد عن العباس قال مراج من بني سليم بنفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم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 فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وانزل الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا ضربكم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبلغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مظالم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا من الله جاء لما تعملون طبيرا أقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولم تستغفرون إنه هو الغفور الرحيم عباد وكفر، وسلام على عباد الذين صفا، ومن على آثارهم سوء كفر. أول بصر على عباد قال: فعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة فبعده من الجيش، فلما أتوا القوم وجدوه قد تفرقوا وهاواوا، وضيق رجل له مال كثير، لم يضحك ولم يفهم. فلما راى ذلك الكافر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله فاهوى اليه فقتله فقال له رجل من اصحابه اقتلت رجلا يشهد ان لا اله الا الله والله لاذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلما قلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلت رجلا يشهد الا لا إله إلا الله فقال يا رسول الله إنما قالها تعفلا وخوفا فقال صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبك؟ فنظرت أصالق هو أم كاذب كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة وفي حديث جند بن سفيان في قصة اخرى قتل فيها رجل بعدما قال لا اله الا الله فجاء القاتل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استغفر لي فقال لا استغفر لك فما مضت سبع ايام حتى مات ذلك القاتل فدفنوه فلفظته الارض واخرجته صباحا فدخلوه مره ثانيه واعادوه قبره فلفظته الأرض واخرجته ففعلوا ذلك ثالثه فلفظته الارض واخرجته فلما راوا ذلك استحياوا مما لقي فاحتملوه فالقوه في شعب من الشعاب في أرض في جبل من الجبال فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبهم ولكن الله أراد أن يعرضهم فكيف يطيم بمسلم أن يقتل عدن يشهد بالتوحيد ويحظم الجماعة في المسجد، والله يقول إنما يعظم شاهد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشع الزكاة فعسى أولئك أن يكونوا من المبتلين ويزداد الامر خطوره في من يقتل نفسه عمدا وهو يحسن انه محسن صنعا قال الله سبحانه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصغيه نارا وكان ذلك على الله يسيرا روى ابو داود عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديد فحبيبته في يده يجا بها بطنه يفعل بها امره يوم القيامه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن ترضى من جبل وألغى نفسه فهو مترضى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من كان قبلكم وكان به دوح فأخذ سكينا فقطع بها يده فلا رفع حتى عزامان لم ينقطع الدم حتى تاس قال الله سبحانه عبدي ذا درني بنفسه حرمت عليه الجنه وجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم برهن قد قتل نفسه بحديده فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم وفي حديث ابن أن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل تمرير مسلم الا باحدث له السيد الثاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه قال مالك وغيره ليس لأحد من الناس ان يقيم الحدود على الناس الا من الحاكم او نائبه، فلو ان رجلا محصنا متزوجا وقع في الزنا وشهد عليه اربعه شهداء فان الحاكم والسلطان هو الذي يقيم عليه الحد حتى الرجل ولو ان رجلا قتل اخر عبدا فان القصاد في حقه الا ما يقوم به ولي الامر ولو ان رجلا ارتد عن دينه فتنصر مثلا فان السلطان هو الذي يطبق عليه الحد هذا كله حتى تعلموا ايها المسلمون الإسلام غريب مما يفعل هنا ونال إن قتل الأنفس المحصومة بغير حق فدين الإسلام دين سماوي ليس فيه فوضى ولا تناقض ولا تعارض ولا اختلاف قال الله سبحانه ففلا يتذكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ألا تشهدوا أيها المسلمون يا شهدا ان الاسلام بريء من سفك الدماء بغير حق ومن التفجير فلا تغتروا بمن يفعل هذا وهو يحسب انه يحسن صنعا فالحق عليه نور وهذا من الافساد في الارض بغير حق قال الله سبحانه ولا تحسنوا في الارض بعد اصبعها وقال سبحانه واذا تولى سعى في الارض ليحسن فيها وينذرك الحرب والنزل والله لا يحب الفساد فظاهر اما ان نكره اليك من القذف والشك والشك الدماء بغير حقطه ونشهدك يا رب العالمين اننا لهذا الفعل كارهون وله مغضوبون وعليكم تعلم ايها الناس ان انكار هذه الامور واجب على الاعيان فمن رضى بالمعصيه فهو كفاعل لها والا بفعلها جاء رجل إلى الإمام الشعبي، فاستحسن عنده قتل عثمان. يعني مدح قتله عثمان عند الإمام الشعبي؟ فقال له الإمام الشعبي رحمه الله لقد شاركتك في خدمة، لقد في مصداق هذا ما أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الخطيئة بارض كان من حضرها وانكرها كمن لم ومن غاب عنها ورضيها كمن فعلها اللهم انا نسالك ان ترحم موتى المسلمين اللهم جنبنا الفتن من ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت tak, to